غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 قد جاءكم بصائر من ربكم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 ونقلب أفدتهم وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مَرَّةٍ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أَنَّا نزلنا إليهم الْمَلَائِكَةَ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أفغير اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ ربك بِالْحَقِّ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 او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 لا يصعد في السماء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 وقال اولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال من ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده والله اكبر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 الضالين آمين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قولوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم أَمْ شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن فَمَنْ ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم عِلْمٍ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا لَا فيما فِيمَا إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أجد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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 ذَلِكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبنوا أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وصعها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا, <تصفيق> وبعهد الله أوفوا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 وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لغافلين أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 الله اكبر سمع الله وليمن حميده الله أكبر Allah Allah